فلمّا ترى الجمعان قال أصحاب قَالَ قال أصحاب موتا إننا مدركون قال كلا إن مع ربي سيهدي فأوحينا إلى موتا بِعَطَاءِ الْبَحْرِ فَلَقُوا فانفلق, فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أخناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبان كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباءكم الأقدمون؟ فإنهم عدول إلا رب العالمين.